Bismillah al-Rahman Qaf. Kedainik Yuhai ilaika ila al min qabilk Allah. al-Ghaziz hakim Lawu ma fi al-Samawat wa ma fi al-Ard. 119. وكاد السماوات يتفطرن من فوقهن 110. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض 112. ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ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 حكموا إلى الله، ذلك الله ربي، عليه توكلت وإليه أنيب. فأعطِر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواج، ومن الأنعام أزواج يذرّون فيهم، لا يمسك مثل شيء.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 الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه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 فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ مِن كِتٰبٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ اَللّٰهُ رَبُّنَا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجته داهظة حجته داهظة عند ربهم وعليهم ضبو ولهم عذاب شديد والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب 125. بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق 128. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال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 إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن شيء الله يختم على قلبك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 Sabakum muncibat, f-bima kusabat aidiqum, w-yafu'an kathir. W-ma antu b-mu'jizin fi al-ard, w-malnqum min duniillahim waliyu, wala nasiid. 122. إن يشأ يسكر الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 123. أو يوبقون بما كسبوا ويعفو عن كثير 124. ويعلم الذين يجادلون في آيات ما لهم مما حيص؟ فما أعطيتم من شيء فمتعوا الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبونك باير الاسم والفواحش وإذا ما ضبهم يوفرون والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمروا شورا بينهم ومن ما رزقناهم يوفئ. والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن إنه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 الله. ما لكم من مرجئ يومئذ وما لكم من نكير 113. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء 115. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة مفرح بها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 أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَافًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ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 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَغْفِرُ أَنْفَاسٍ يَذَّكَرُونَ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ